3. استمع إلى أنواع الحرف اليدوية والجمل الآتية ثم قرأها 1. حرفة صناعة الأحذية اليدوية المصريون القدماء أول من صنع الأحذية باستخدام الجلد 2. حرفة صناعة الحصير صناعة الحصير حرفة عرفها أجدادنا منذ قديم الزمان ثلاثة حرفة صناعة المنتجات الجلدية نصنع من جلد الحيوان الحقائب والألبسة المختلفة أربعة حرفة النجارة حرفة النجارة من الحرف الهامة في حياتنا خمسة، حرفه الفخار الفخار هو كل ما صنع من طين وتعرض للحرق ستة، حرفة السيوف والخناجر هي حرفة تحويل القطع الحديدية إلى سيوف وخناجر